نوارم نيتونا وفي الجوابات ما <مسؤال> فيرونا <مسؤال> ما زمان قبل نتافر تذكرونا ما زمان قبل نتافر بطو راح تذكرونا بطو حد الليالي بردود بطسكرونا غدو غدو غدو غدو غدو سهر الليالي ردود وتسهرونا يصر انه كلام انو كلام عيني كان عشان ما تفكرونا اخبار متونا po ognarom nitona to gdzie waat ma pirona الجوابات رايحة جايا والكلام عن غير نزاير الجوابات رايحة جايا والكلام عن غير نزاير فيه من النيل تحايا من طفل السودان بشاير فيه من النيل تحايا صفيت ودن غير جاي كلام الصوره غير جاي كلام الصوره مره خطله من الضفاير تطوع اخبار من تونا تطوع اخبار من تونا تطوع اخبار من تونا وفي جوابات ما ترونا السؤال جاي تنغالي بالجواب كتير عليا السؤال جاي تنغالي بالجواب كتير عليا وانت لو عارفين هواكم كيف ما يعرف في عينيكم وانت لو عارفين هواكم كيف ما ja ja Ku tu machale tu jai Ku tu maletu jai tu قريفة دا المحنى بتودي وتجيبك قريفة دا المحنى كل بتودي وتجيبك ما بصدق انه عاشق اعذب حبيبو ما بصدق انو عاشيك اكسلوي اعذب حبيبو ليبي حار ريدي سوقو ما يل الموج يسيقو تقعو اخبارو ميزونا تقعو أخبار o wiadomość na, o ma pilona, ma pilona, ma ma